وَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ لَا يُدْخِلَنَّهُمْ دُخَالَ يَرْضَاآنَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَا يَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ رَفِيعٌ